قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصَّصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عشبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين